Book two Dvadeset i pet Hamsa u ašrun U gradu Filmedinati Filmedina Želio bih na željeznički kolodvor أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار جا <سؤال> أريد أن أذهب إلى المطار <سؤال> أريد أن أذهب إلى المطار جا <سؤال> أريد أن أذهب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 كيف أصله إلى المطار كيف أصل إلى المطار كيف أصله إلى, أصل إلى وسط المدينة كيف أصل إلى وسط المدينة تاكسي حتاج إلى سيارة جرة أحتاج إلى سيارة أجرة ان أحتاج إلى, إلى خطة للمدينة أاج خريط للمدينة خال أحتاج فندقا Želio bih iznajmiti auto. A vodu an astagira sijara. A vodu an astagira sejara. Ovo je moja kreditna kartica. Ha hiya bitaqati al-ihtimaniya. Eh je bi ovo je moja vozačka dozvola. he je rohsa tujeati he je što ima za vidjeti u graduve ماذا يمكن رؤيته في المدينةستا اذهب إلى المدينة القديمة لتذهب إلى المدينة العطقة ن ق بجوة في المدينةكم بجولة في المدينة, قم بجولة في المدينة. قُدّيتَو لُوكو اذهب إلى الميناء اذهب قم بجولة في الميناء قم بجولة في الميناء كويه ما هي الاماكن الاثريه الجديره بالمشاهده غير ذلك ما هي الاماكن الاثريه الجديره بالمشاهده غير ذلك biste vidjeli knjigu i skinuli posljednju dostupnu verziju posjetite duplove duplove duplove 2 Točka DE.